فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكِينَ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى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 وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا وللله في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنات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 وأنه هو أغنا وأقنع وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل